يرون فيها شمسا ولا زمهرير ودانية عليهم بلا غالقا ودنات قطوفها تذنينا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب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 وحلوا أَسَاوِرَ من في الطيور وسقأهم وسقاهم رضهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء